إ ن الله لدى فضل على الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إ ل ه الا هو ف أ ن ا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا ب آ ي ا ت الله يجحدون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 غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل م ي ن آ م ي ن هو الذي خلقكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم يخرجكم طفلا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 ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق ف إ ن ا نرينك بعض الذي نعدهم أ و نتوفينك ف إ ل ي ن ا يرجعون الله أكبر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 ف ر ح و ا بما بهم عندهم من العلم وحاق ما وحاق كانوا به ي س ت ه ز ئ و ن ف ل م ا ر أ و الله بأسنا ا ق و ا آمنا ا ب ل وحده و ك ف ر ن ا بما كنا به مشركين كنا ف ل م ينفعهم إيمانهم لما يكن رأوا ب ح س ن ا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 فشيرا موسوعه النابلسي وقر ومن ن ن ك حجاب ت م للعلوم ن ن قل الاسلاميه موسوعه أنما النابلسي ي و ا للعلوم ا ل ا و ن ا ل ا م ي ه اسماء و و ل الله ا م أجر الحسنى الله اكبر الله أ ك ب ر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 لفضيله ت ك ر ر و ن بالذي ا خلق ل أ ف يومين ت ج ع و ن ل أ ن د ا د ا ذ ل ك رب العالمين و ج ع ل فيها ر و ا ي م ن فوقها وبارك فيها وبارك و ق د راتب ف ي ه ق و ا ه ا في أ ر ع ة أ ي ا م س و ا ب ل ل س ا ي قال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قالتا اتينا ط ا ئ ر ي ن فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء أ م ر ه ا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا م ن و ي و م ي ح ش ر أ ع د ا ء ه حتى إذا ما وقالوا ا ما وأبصارهم بما كانوا عليهم سمعهم وجلودهم شهد يعملون و ل ج ل و د ه م لم شهدتم علينا ق ا ل و ا س و ل ه ا ل ذ ي أ ن ق ك ل ش ي ء وهو خ ل ق ك أ و ل مرة و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن و م ا ل ا س ع و ل ا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم ولكن ضلنتم ولكن ضلنتم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 النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أ ر ن ا ا ل ذ ي ن أ ض ل ن ا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ة تتلزل ل ع ي م ان ل لا ئ ك ة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا أ بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياء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 واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم الله الله الله أكبر أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م ر ض و ب عليهم ولا الضالين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 الله موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ز ل ن ا ع ل ي ه ا ا ل م ا ء تزت وربت إن الله ذ ي ي أ ح ا ل م ح إ ن ه ع ل ى كل شيء قدير إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إن وإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإن كتاب ع ز ز ي ي ي لا أ ت ه ا ل ب ا ط ل من س ي ن يديه و للعلوم ا من خ ف ه ت حميد م ا ي ق ا ل ل ك إ ل ا م ا قد ق ي ل ل ل ر س ل م ن ق ب ل ك ربك إن ل ذ وذو و مغفرة ع ق ا ب أليم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 موسوعه النابلسي ل ل أكبر ا ل ل ه أكبر الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح الرحيم م م ا ل ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د ا ك ن س غير اهدئ ل ص ا المستقيم ط ص ربحيه ا ا ط م ي ذ ا ل مضمون غ و ب ع ل ي ه اجتماعي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 وما تخرج من ثمرات من أ ك م ا م ه ا وما تحمل من انثى ولا تضع إ ل ا بعلمك ويوم يناديهم اين شركاء قالوا اذنا كما منا من ش ه ي د و ظ ل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط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 أ و ل م يكف لربك أ ن ه على كل شيء شهيد الا إ ن ه م في مريه من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط الله أكبر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 وهو العلي ا ل ع ي ظ م تكاد ا ل س م ا و ا ت يتفطرن ف من و ق ه و ا ل م ل ا ئ ك ة ي س ب ح بحمد و ويستغفرون ن ربهم ل م ن ف ي ا ل أ أ ر ض ل ا إن ا ل ل ه ه و الغفور ا ل ر ح ي م و ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا م ن دونه و أ ي ه حفيظ ي ع ل ه م و م س ت ع ل ي ه م بوكيل وكذلك و ي أ ح ن ا إ ل ي ك ق ر آ ن ا ع ر ب ل ن ر أمة ا للعلوم ق ر ى ومن و ح ن ر ي و ا ل ج م ع ل ا ر ي ف ه ا ل س ع ي ر ولو ش ا ء الله ل ج ع ل ح س ن ى واحدة شركه ا ل م د ى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ن د و ن ه أ ا فالله هو الولي ل هو وهو يحيي م و ت ى وهو ع ل كل ى ش ي ء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إ ل ى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب باطر السماوات والارض جعل لكم من أ ن ف س ك م ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه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 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا إ ل ي ك وما وصينا به إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى أن أقيموا, الدين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على ل ا موسوعه ش ر ك ي ن م ا ل ل ه يجتبي ن ا ب ل ي ه من ي للعلوم ي وما الاسلاميه ج س ب ق ت امن ربك إ ل ى أ ج ل ن ب مسامع ل ق ض ي ب ي ن ه م و إ ن الذي ن أ و ر ث و ا ا ل ك ت ا ب من ب ع د ه م ل ف ي شك منهم ر ي ب فلذلك ف د ع و ا س ت ق ن كما أ م ر ت ولات اهواهم وقل آ م ن ب م ا الله من كتاب أنزل من و أ م ر ت ل أ ع د بينكم ا ل ل ه ر ب ن ا و ر ب ك م ل ن ا أ ع م ا للعلوم ن ا و م أ م ا ك م لا حجة بيننا حجة ب ي ن ك ا ل ل ه يجمع ي ب ن ن ا و إ ل ي ه ا ل م ص ي ر والذين يحاجون ل ل في ه حجتهم م حجتهم داحظة عند ربهم و ع ل ي ه م غضب و ل ه م ع ذ ا ب شديد ا ل ل ل ه ا ذ ي أ ن ز ل ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق و ا ل م ي ز ا ن وما يدريك ل ع ل ا ل س ا ع ة ق ر ي ب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 غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ي ن آمين ا ل ل ه ل ط ي ف ب ع ب ا يشاء ا د ه وهو يرزق من ل ق و ي ا ل ع ز ز ي من ك ا ن يريد حرث ا ل آ خ ر ة نزد له ف ي ح ه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 ويعلم م ا تفعلون و ي س ت ج ي الذين ب آ م ن و ا و ع م ل و الله ا ص ا ح ا ت و ي ي ز د م من فضل و ا ل ك ا ف ر و ن لهم عذاب شديد الله عذاب أكبر شديد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 ومن آ ي ا ت ه الجوار في البحر ك ا ل أ ع ل ا م إ ن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إ ن في ذلك لايات لكل صبار شكور أ و يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آ ي ا ت ن ا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع ا ل ح ي ا ة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون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 إ ن موسوعه النابلسي في ا للعلوم لهم ذ ا ب أ ي م ل ن إن صبر وغفر الاسلاميه ك لمن عزم الأمور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 م ا لكم ملجأ من ي و م ئ ذ و م لكم من ا نكير فإن أ ع ر ض و ا فما أ ر س ل ن ا ك ع ل ي ه م ح ف ي ظ ا إن ع ل ي ك إ ل ا ا ل ب ل ا غ م إ ه اسماء ا ل إ ن س ا ن منا ر ح م ة فرح بها وان تصبهم سيئه ة بما قدمت د أ ي ي م بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 ألا إلى م و س ل ل ه النابلسي ر ح م حامين للعلوم ا ا ا ل ا س ل ك م تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا ع ل ل ك م ت ع ق ل و ن و إ ن ه م في أم ا ل ك ت ا ب ل د ي ن للعلوم ا ل ذ ك ر ا س ن ا م ي ه ق و موسوعه ر ف ي ن ك م النابلسي من ن ا للعلوم أ و الاسلاميه يأتيهم من نبي من إ كانوا به ي ت ه ه ئ و ن ف أ ك ن أشد م اسماء ض ث ل ل ه الحسنى ولئن ل س أ ت ه م من خلق ا ل س م ا و ا ع ه النابلسي ي ل ل ل ع ل ل ك م ا ل ا وجعل س ل ا ل ل م تهتدون ا ل ي السماء بلدة م ي ت ت كذلك خ ر ج و ن و ا ل ذ ي خلق ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ربكم ت و ع ل وتقولون وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ ن ا إ ل ى ربنا لمنقلبون الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ا ل م ك يوم ا ل د نعبد ي إياك وإياك نستعين ن ه د ن ا ل ص ر ا ا ل م س ت ق ي م ص ر ا الذين ن أ ع م ت عليهم غير ا ل م عليهم و ولا ب ا ض ل ي ن آ م ي ن وجعلوا له من عباده جزءا إ ن ا ل إ ن س ا ن لكفور مبين أ م اتخذ مما يخلق بنات و أ ص ف ا ك م ب ا ل ذ ي ن و إ ذ ا بشر أ ح د ه م بما ضرب للرحمن مثله ظل وجهه مسوده وهو كظيم اولئك م ي ه ي ا ل م ه م و م و ف من المسلمين من المسلمين من المسلمين ه من ع ا د ا ل م ح ل م ي ن إِنَاذًا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 كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد و ي ا ك ن س ت ع ي ن ه د ن النابلسي ا ص م للعلوم ي م الاسلاميه ي إ ب ر ب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 وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و إ ن ا به كافرون ن نزل وقالوا لولا ق هذا ا ل ر آ م و س ن ع م ه ا ل ن عظيم أهم يقسمون رحمة ر ب ك نحن ل س م ن ا ب ي ن ه م م ع ي ش ت ه م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ورفعنا م ي ه اسماء ب الله ا ل ح و ن ولولا ان يكون الناس امه و ا ح د ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا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 فهو لفضيله ه م و إ الدكتور محمد راتب ل النابلسي أنهم م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 فإما نذهبن ل ك ف إ ه ا ل ه أو ن ر ي ن ك الذي ا و ع د ن ه م فإنا دعويه غير إنك ربحيه إ ن ذات م و م ك و س و ف ت س أ ل و ن واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 موسوعه ا ل ه ت ن ا خير ر أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم قصمون إن هو ض ب ل ك إ ل ا ج د ل ا ب ل هم ق و م قصمون هو إن إ ل ا عبد ع أ ن م ن ا ع ل ي ه و ج ع ل ن ا ه م ث ل ا لبني إ س ر ا ئ ي ل و ل و ن ش ا ء ل ج ع ل ن ا ملائكة في الأرض منكم يخلقون في وإنه ل ل ع موسوعه ل النابلسي و ا ه ذ ص ر ا للعلوم الاسلاميه ش ي ط ن ن إ عدو ا ل مالك ن ر ح ي م م ا ل يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي نعمت أ ن عليهم غير المقبول عليهم و ل ا و ل ي آمين ن ولما جاء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 فإذن شركه م الهدى شركه دعويه غير ولا ربحيه ذات ي ا مضمون اجتماعي د خ ل ل و ا ا ن ن ة أ و و أ ز ج ك م ت ح ر طاف ع ل ي ه م بصحاف من ذهب و أ ك و ا ب و ف ي ه ا ما ا تشتهيه ل أ ن ف س و ت ل ذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م ف ي ه ا خ ا ل د و وتلك ن ا ل ج ن ة ا ل ت ت ي أ ر م ه ا م ا كنتم تعملون لكم ف ي ه ا فاكهة كثيرة م ن ه ا ت أ ك ل و ن إن المجرمين في ع ا ب ج ه ن م خ النابلسي د و ل يفتر فيه عنهم وهم م و وما ن ل م م ن ا ه و ل ك ك ن ا ن و ا ه م ا ل ظ ا ل م ي ن و ن ا د و ا يا م ا ل ل ك ي ق قال ض ي علينا ربك قال إن شركه م الهدى شركه م دعويه غير م ربحيه ذات مضمون ر و ا ه م و ر ج ت م ا ل د ي ه م يكتبون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 وعنده ل م ا ل س ا ع ة و إ ل ي ع ه النابلسي للعلوم ن من الاسلاميه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 كنا فيها أمر إنا كنا م ن ر و س و ي ه النابلسي يفرق ك أمر أمرا حكيم م ع ن د إنا كنا للعلوم ربك الاسلاميه س م اسماء ل الله م الحسنى لا إ ل ه إ ل ا ه و ويميت يحيي ر ب ك م آبائكم ورب ا ل أ و ل ي ن بل ه م ف ي شك يلعبون ف ر ت ربحيه يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى ذ ا عذاب أ ل ي م رب ن ك ش ف ع ن ا العذاب إنا م ؤ م ن و ن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 ولقد إسرائيل نجينا بني م ن ا ل ع ه النابلسي ا ي م ر ف ن و للعلوم ق د اخترناهم ع ى م العالمين على ت ي ن ا ه من ا ل آ ي ا ت ما فيه ب ل ا ء م ب ي ن إن ه ؤ ل ا ء إلا موسوعه ا ل ن ن بمنشرين ف أ ت و ا ب ب ا ا ن إن كنتم ص د ق ي ن أهم خير أم ق و م تبع و ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه ه م أ ل ك ن ا ه م إ ن ه م ك ا ن مجرمين وما خلقنا و وما ا ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وما ب ي ن ه م ا ل ا ع ب ي ن ما خلقناهما إ ل ا بالحق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وعيون ي ل ه د ى شركه د ع و ي س ت ب ر ق ق م ت ا ب ل ي ن ك ذات ل ك و و ز ج ن مضمون ف ي ه ا بكل ف ا ت م ا ع ي